أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم أ َ و َ ل َ م ْ يروا َََ ن َّ الله ََّ الذي َِّ خلق َََ السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ قادر ٌَِ على ََ أ َ ن يخلق ََُْ مثلهم َُِْْ وجعل ََََ لهم َُْ أ َ ج ل ا لا َ ريب َ فيه ِِ ف َ أ َ ب َ ى الظالمون َِ إ ِ ل َّ ا كفورا ُُ قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا ولقد اتينا موسى تسع آ ي ا ت بينا ف ァ سأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنت الأرض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا ف أ ر ا د أ ن يستفزهم من ا ل أ ر ض ف أ غ ر ق ن ا ه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إ س ر ا ئ ي ل اسكن و ا ا ل أ ر ض ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ة جئنا بكم لفيفا وبالحق أ ن ز ل ن ا ه وبالحق نزل وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا مبشرا ونذيرا و ق ر آ ن ا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا إن ا ل ذ ي ن َ أ و ت و ا ا ل ع ل م م ن ق ب ل ِ ه إ, أ ذ ا ي ُ ت ل ى ع ل ي ه م ي خ ر ُ و ن ل ل أ ذ ْ ق َ ا ن س ج َّ د ً ا و ي ق و ل و ن س ب ح ا ن ر ب ن ا إ ن ك ا ن و ع د ر ب ن ا ل م ف ع و ل ا ويخرون ل ل أ ذ ق ا ن يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أ و ادعوا الرحمن أ ي م ا تدعوا فله ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا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 マーキス ين فيه أ ب د ا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا ل آ ب ا ئ ه م كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ه م إ ن يقولون إ ل ا كذبا فلعلك باخع نفسك على آ ث ا ر ه م إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث أ س ف ا انا جعلنا ما على ا ل أ ر ض ز ي ن ة لها لنبلوهم أ ي ه م أ ح س ن عملا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 では الفتيه إ, أ ل ى الكهف فقالوا ربنا آ ت ن ا من لدنك ر ح م ة وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا فضربنا على آ ذ ا ن ه م في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أ ي الحزبين أ ح ص ى لما ل ب س و ا أ م د ا نحن نقص عليك ن ب أ ه م بالحق إ ن ه م فتيه آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى わかるぞ知ってお ا, أ, إ, إ, ا ء موسوعه ا ل ن ا ت ع ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء يعبدون إلا الله الحسنى لفضيله ا ل د ك م و ر محمد راتب ا ل ك م م ن أمركم ا ب ل س ا وترى الشمس إ ذ ا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين و إ ذ ا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من آ ي ا ت الله من يهد ي الله فهو المهتد ومن ََ يضلل ُِْ فلن ََ تجد ََِ له وليا َِ مرشدا ُِْ وتحسبهم َََُُْْ أ َ ي ْ ق َ ا ظ ا وهم َُْ رقود ُُ ونقلبهم ََُُِْ ذات ََ اليمين َِِْ وذات َََ الشمال َِِّ وكلبهم ََُْ باسط ٌَِ ذراعيه َِِ بالوصيد َِِْ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 قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر أ ايها ازكى طعاما فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْكَ فليتلطف ولا يشعرن بكم أ ح د ا انهم إ ن يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا اذا أ ب د ا وكذلك أ ع ث ر ن ا عليهم ليعلموا الله ح ق وأن ا ل و ا ل ابنوا عليهم بنيانا رب هم أ ع ل م بهم قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون س ب ع ة وثامنهم كلبهم قل ُْ ربي ََِّ ع ْ ل َ م ُ بعدتهم َِِِِّْ ما َ يعلمهم ََُُْْ الا َّ قليل َِ فلا ََ تمار َُِ فيهم ِ الا َّ مراء ًَِ ظاهرا ِ ولا ََ ت َ س ْ ت َ ف ْ ت ِ فيهم ِِْ منهم ُِْْ أ َ ح َ د ا ولا تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء الله واذكر ربك إ ذ ا نسيت وقل عسى ان يهدي ي لربي ل أ ق ر ب من هذا رشدا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 ولا يشرك في حكمه احدا واتل ُ ما َ أ ُ و ح ِ ي َ اليك ََْ من ِْ كتاب َِِ ربك ََِّ لا َ مبدل َُِّ لكلماته ََِِِِ ولن ََ تجد ََِ من ِْ دونه ُِ ملتحدا ًََُْ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا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 بهم سرادقها و إ ن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين آ م ن و ا وعملوا ص ا ل ح اما ل ع د فيا ايها الذين ا م ن أ ح س ن ع م ل و ا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و ا س ت ب ر ق متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ضرب الرجلين زرعا أعناب بنخل بينهما لهم مثل لا جعلنا لأحدهما وجعلنا كلتا من وحففناهما ا جنتين ج ن ت「パーフ ت クト」「パ ل フェク م パーフェ م ト」「パーフ ئ ク ا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ث م ر فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر منكمالا و أ ع ز نفرا 「なぜならば私の思い出はありません。 حين اجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أ ك ف ر ت بالذي خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم سواك رجلا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 ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتين خيرا من جنتك ويؤسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا 「おいしいですよ」 وهي خ ا و ي ة على عروشها ويقول يا ليتني لم أ ش ر ك بربي أ ح د ا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات ا ل أ ر ض ف أ ص ب ح هشيما تدروه الرياء وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى ا ل أ ر ض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل زعمتم أ ن لن نجعل لكم موعدا و و ض ع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره ة إلا أ ح ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه أ ف ت ت خ ذ و ن ه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت مت ا ل م ض ل ي ويوم ق ل و ا ل د ك ت م ف د ع و ه م ف ل م ي س ت ج ي ب و ا ل ه م و ج ع ل ن ا ب ي ن ه م موبقا ورأى ا ل م ج ر النار و ن ف س ا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 أن ي ؤ م وما ا ا إذ ج ء ه ه ى ويستغفروا ربهم أ نرسل تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم سنة العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ه وما أ ن ذ ر و ا هزوا ومن أ ظ ل م ممن ذكر بايات ربه ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن يفقهوه وفي اذانهم وقرا و إ ن تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا إ ذ ا أ ب د ا وربك الغفور ذو ا ل ر ح م ة لو ياخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أ ه ل ك ن ا ه م مما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغا ما اجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا ندعو فارتدا على آ ث ا ر ه م ا قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه ر ح م ة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أ ت ب ع ك على قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إ ن شاء الله صابرا ولا أ ع ص ي لك أم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 قال أ ل م أ ق ل إ ن ك لن تستطيع معي صبرا ً قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى إ ذ ا لقيا غلاما فقتله قال أ ق ت ل ت نفسا ز ك ي ة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا